وَأَنِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ وَمَتِّعُوا مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَبَّبٍ وَيُهْتَكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا Nuna يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنه عليم بذات الصدور. وما من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 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ وَلَئِنْ أَذَقَنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثم نزعنا منه إن جول يأوسون كفور ولئن هذا قناؤ نعماء بعد ضرّاء مسّته لا يقول إن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور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 en yقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فَأَتُوا بَعْشِرِ سور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَنْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَلَّ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَهَلْأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي لَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْلَغُسُونَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَحَطَمَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَجْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يكَذِّبْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا نَمَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 مسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون لا جرمان عنهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون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 بادِي أرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نغنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمَ أَرَأَيْتُمْهُنَّ كُمْتُ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ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 وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني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 مَن مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُكُم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۖ أَنْتَ ولا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ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 إن أجري إلا على الذي فطرني أ فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم درارا يرسل السماء عليكم قوة إلى قوتكم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 الَّا إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَاعٍ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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ من عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله مَا الله مِنْ لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لشيء عجيب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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّْابٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَغْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِبَ أَبُهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُ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 Alaisaan aamun on lähellä, joten kun tuli käsky, me teimme sen, että meidän on oltava korkealla, meidän on oltava ja وَمَا هِيَ مِنَ الْغَالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْبُصُ الْمِكْيَارَ وَالْمِيزَارَ إِنِّي أَرَىٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِن اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دَقِّيهِ اللَّهُ طَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 وَاسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَا رَأَكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقموا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه من وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين Ila Fir'aun و ملأه أَمْرَ أمر Fir'aun وما أمر Fir'aun برشيد يقدمو قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود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 فسهم فما أغنت عنهم آلَهَتُهم فما أغنت عنهم آلَهَتُهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 يوم يأتي لا تكلموا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي Narilham fiha zafiru wa shihiqo. Fa Qalidina fiha, madamati alamatu wa al-ardu illa ma sha' a Inna rubku fa'arul ma yurid. Wa amma ladin sudu fa fil jannah.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 Walidin فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم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 إِلَّا قَلِيلًا مِّن مَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَكُلَّنَّ قَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ